بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نُرِكْ تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن أَنذِرَ النَّاسَ أَنِ انذِرَ النَّاسَ وَبَشِّرِ 115. وصدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين 116. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 119. يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تبكرون 110. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذي 119. والصالحات بالقصد والذين كفروا لهم شراب من حميم 110. وعذاب أليم بما كانوا يكفرون 111. هو الذي جعل الشمس ضياءا والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين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 كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ, بعدهم لِنُنْذِرَكُمْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ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 السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس الا امه واحده فاختلفوا ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً رُكُم فِي الْبَرِّ وَلِلْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ, طيبة فَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ هَارِقٌ جَاءَتْ هَارِقٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ وَجَاءَ وظنوا انهم محيط بهم دعوا الله مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين لان اجيتنا من هذه لنكونا من الشاكرين فنن انجهم اذا هم يدهون في الارض اذا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 السماء فاختلط به نبات لارض مما ياكل الناس مما ياكل الناس والانعام حذا اذا اخذت حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وزينت وظن اهلها انهم قادر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 بدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فان انتفكون قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق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 سِينِينَ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنْتُمْ بَرِيئُونَ مِّمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنذِرُ يَسْمَعُونَ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْأُمِّيَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يُبْصِرُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ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 كَذَا ضَلَّ الَّذِينَ عَدُّوهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ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 فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدم قل ارئيتم ان اتاكم عذابه بياتا او نهارا ماذا يستعجل ماذا يستعجل منه المجرمون اثم اذا ما وقع امنا 124. وظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 125. ويستنبعونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين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 وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُل أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنَ الْمَوْتِ أَوْ كَانَ مِنَ الْحَيَاةِ فجعلتم فجعلتم منه حراما وحلالا قل ان الله قل ان الله اذن لكم ام على الله تفترون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 ياربني ذلك ولا اكذب ولا اكذب الا في كتاب مبين الا ان اولياء الله لا خوف عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون شَرَافَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِي لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَلَا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 وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَأَشْرَكُوا آلِهَتَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ ثُمَّ نَقْذُو إِلَيَّ وَلَا تُنظَرُونَ 119. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين 110. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم, وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ أَعْثَرْنَا بَعْدَهُ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانَ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 129. قالوا, قالوا إن هذا لسحر مبين 120. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون 121. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه عن فَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُمَنِّينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أَتُونِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَلَن جَاءَ السَّحَرَةُ قَال لَهُم مُوسَى أَلْقُوا مَا أَنْتُم مُلْقُونَ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 ان ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين وقال موسى سيقوني ان كنتم امن 119. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين 110. ونجنا برحمتك من القوم الكافرين 111. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما وَمَا بِمِصْرَ دُيُونٌ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ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 قال اامنتم انه لا اله الا الذي امنت الا الذي امنت فيه بنو اسرائيل وانا من المسلمين االان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه وانك كثيرا من الناس عن اياتنا عن اياتنا لغافلون ولقد بنوانا بني اسرائيل ثَمَّ وَصَدَقَ نَرْزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمْ الْعَيْنُ إِنَّ رَبَّكَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ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 119. فتكون من الخاسرين 110. إن الذين حطت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون 111. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم 112. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها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 وَمِنْ لَا يُؤْمِنُونَ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ سُلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَفِظًا عَلَيْنَا نُنْجِي مُؤْمِن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 shifa lahu illa hu wa an yuridka bi khairin fala radda ni fadli yusib bihi man yasha' min ibadihi wa huwa al-ghafurur rahim qul ya ayyuha an-nas qad ja'akum al-haqq qad ja'a يربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل واتبع يوحنا اليك واصبر حتى يحكم الله وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ